فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ بَنْضُودٍ سَوَمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَانَ أَخَاهُمْ شُعِيبَ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 وَيَا قَوْمِ أَفُل الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مِن نِعْمَةِ اللَّهِ بَقِيَةُ اللَّهِ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 عليه توكلت وإليه أني.